Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbi, Alamin. Arrahman, Rahim. Manikia,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 إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ألمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين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 والأمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر